بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت مِنْ قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّ صَرْفَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ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 قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَيْنَا يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ارسلهم على غدئ يرتع ويلاعب وان لنا له لحافظ قال انني ليحزنني ان تذهب به واخاف واخاف ان ياكله الذئب وان عنه غافلون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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوبَ فِيهِ ذِمَّةٌ عَلَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم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 فأرسلوا واردهم فأدلادل وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وَاشْتَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الصِّرَاطِ امْرَأَتَهُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 ولما بلغا شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآهُ أَبَرَّهَا لِرَبِّهِ كَذَلِكَ لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا, إلا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا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 واستغفر لذا بك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا ان لا في ظلال بين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واعتدت لهن متكا واتت كل واحده منهن نسكينا واتت كل واحده منهن سَكِينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعَ لِأَيْدِيِهِمْ وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ ما هذا بشرا وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا الصاغرين قال رب السجن احب الي مني ما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم وات من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسِنُهُ حَتَّى حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنّ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 وَإِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ